السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه لقاء يتجدد وأند العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ العلام المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله السلام عليكم فضلت الشيخ <تصفيق> الحقيقة كنا يمكن كنت, كنت ماشي كويس كان في علام أو محدث يعني كنت ماشي كويس طيب <تصفيق> <تصفيق> إحنا اللقاء السابق يعني كان فيه ربط حضرتك يعني أظهرته في هذا الحديث الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بطانة السوء وبطانة الخير من خلال أقرب بطانة للرجل في بيته وهي الزوجة ويمكن كنت ختمت اللقاء السابق مع حضرتك في الفعل ورد الفعل إنه دايما الحاكم لما يتودد إلى الرعيه ويشعر أنه واحد منهم مردود الرعي على الحاكم بيكون بنفس الصورة وكل ما انفصل الحاكم عن الرعيه انفصل الرعية عنه نعم. فكان نده صلى الله عليه وآله وسلم يعني قوية لدرجة أنه أثر في أصحابه فكان لهم ندى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ملك هذه القلوب حاكم كنت قلت لي حنرجع هذه النماذج والأمثلة للقاء القادم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل قبلا أدخل إلى ندى أصحابه رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كمردود نعم. لما فعله عليه الصلاة والسلام صلح معهم صلح. أريد أن أتكلم عن برضو بشيء مختصر عن البطانة أي إنسان في الدنيا مهما بلغ اجتهاده وذكاؤه وإخلاصه لا يستطيع أبدا أن يعرف ما يجري في دولته إلا ان هو يلف الدولة دار دار زنجة زنجة، حرة كده كذا، وجدت ذلك إزاي؟ وطبعا هذا إيه ما ما يستطيع أحد إطلاق إن هو يعمل علوم مش يعملوا كده، بالضبط كده. حتى عمر بخطاب مثلا في أيامه كانت فتحات كبيرة جدا، ما كان يعرف ما الذي يجري مثلا في البصرة، تمام؟ لكن استخلف أناساً خيرين يخافون الله سبحانه وتعالى فكانوا ينقلون له كل شيء فكان نتخذ القرار نهاردة لما يكون رئيس الدولة حوله مجموعات من المنتفعين المتسلقين على أكتاف الناس الذين لا يشعرون بشيء زي ما احنا شوفنا مثلا في مصر مثلا يعني في كل دول معظم الدول العربية مثلا لكن مصر بانت بينا بينا يعني على صفحات الجرائد و وفي كل مكان ان البطانة بالكامل كانت فسدة ك ك كانت فسدة وأنا قلت كلمة في بعض المحاضرات ان الدولة انتقلت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد نعم. فكان فسادا منظما لم يكن فسادا عشوائيا واحد بيفسد بدون خطة بدون هدف لا واحد بيفسد ليدمر بخطة عنده أجندة, عنده أجندة فساد, فساد. بالضبط كده بالضبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع جلاله منصبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقربه من ربه الصحابة بعض الصحابة ممكن ما يكونش مصدق أنه بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الذي يوحى إليه من السماء فيراه أكثر تواضعا منه من إسان العادي تواضع العظماء دايما أو أي فعل من أفعال الخير يفعله العظيم تلاقي الفعل نفسه عظمه على قدر ما كانت الفاعل يعني لما قدر الفعل نفسه لا لا مم. على قدر ما الفاعل نعم. لأن كل ما يرتفع مقام الفاعل دايما نداءه يكون على حجمه وعلى نفس مستوى نعم واخد بالك فلما يكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء الصحابة بقى مردودهم من شدة محبتهم له عملوا أشياء تجمل أساطير يعني أنا مش هدخل في في ما يشبه الأساطير الآن لكن أنا أتكلم مثلا عن حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره من العلماء حديث أبي أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة نعم صلى الله عليه هذا الحديث كلما تكلمت عن المحبة يطرق قلبي مباشرة وأن المرأ إذا صدقت محبته يعجز أن يخالف حبيبه حتى لو أراد أن يخالف المرء إذا, ع... إذا صدقت محب... إذا صدقت محبته طبعا يعجز, يعجز. يعجز. ليه لأن قلبه لا يقوم في مشهد العصيان ما يعرفش ما لهش قلب يعني قلبه لا يطاوعه القلب هو سيد البدن يعني معروف نعم. فما فيش حد أبدا ممكن يقال أنه محب ويخالف حبيبه أبدا دي بتبقى دعاء بدأ دعاء على طول دعاء على طول واخد بالك إزاي؟ وبتظهر يعني فا أبو أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل آه المدينة آه مهاجرا نزل في دار أبي أيوب دار أبي أيوب الأنصاري دار بتتألف من طابقين طابق أرضي وطابق علوي زي الفيلا كده مثلاً فا أبو أيوب قال رسول الله إسعد إلى فوق يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغشاني أصحابي يعني إيه؟ فالسفل فالسفلو بنا الدور الأرضي هو الأرفق يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ إيه يعني خلي النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي في الدور العلوي كما أراد أبو أيوب أولاً أي واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيجرح البيت طبعا يعني ممكن تكون مرأة أبو أيوب بتطبخ بـ بـ في مهنتها كما يعفع له النساء في بيوتين في أي واحد هيجرح البيت فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم Hr على حرمة بيتي أبي أيوب الأنصاري قال له نا أنت تبقى فوق عشان مرضك تبقى مصونة ولا أحد يراه الأرض وإذا كان له بنات يتبقى برضو مصونات لا حد يشوفه ولا حد يرجع حيبيته الكلام ده والدور الأرضي أرفق هيد من دور الأرضي ويطلع من الدور الأرضي برضا خلاص كلام فيه يعني من مكارم الأخلاق ما يوجب أن احنا ممكن نتكلم عنه كثيرا جدا استجاب أبو أيوب الأنصاري والنبي صلى الله عليه وسلم ظل في الدور الأرضي و وأبو أيوب وأهله في الدور العلوي قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي على ماشي في الدور العلوي إذ قلت فبينما أنا أمشي إذ فزعت طب للصحابة ما كانوش ما كانش هدوم ولغات لما يقول فزعت يعني فزع قلب وقع في ركب زي ما احنا بنقول يعني فزع بمعنى كلمة فزع مش زي الناس اللي يقولوا جدا جدا جدا جدا ونتيجة <تصفيق> جدا خوف ماسة ونتيجة جدا واحدة صحيح يعني تخبرك فقال إذا فزعت إيه اللي خلى يفزع معنا طرق قلبه قال أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله يعني رجلي فوق رأسه هلا إزاي أنا بعملت المسألة دي وكيف قبلت؟ إن أنا أطلع فوق و ورجله تبقى أعلى من رأسه بالله قال فانجمعت أنا و امرأتي في ركن حرموا على نفسه المشي اللي فوق عشان المعنى هذا المعنى الذي طرق خلبه في رؤية الطبراني قال وانكسر لنا حب الحب الوزير. نعم قال فجففته بليحافي أنا و والله ما لنا غير خشية أن ينزل القطر على, على رأس, رأس النبي صلى الله عليه, عليه الصلاة والسلام أول ما أصبح في الصباح نزل وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها خلاص اطلاقا اصعد إلى فوق صعد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى فوق إبرارا لقسم أبي أيوب للمحلف لا يعلو السقيفة قال أبو أيوب وكنت أرسل إليه الطعام فلا آكل أنا ومرأتي حتى يأتي هذا الطعام فنتحر مواضع أصابيعه وفمه عيسى والسلام يعني شاف أكل منين يأكل من نفس المكان طب لما بيشرب حط مثلاً حط فمه فين لين أسر المية لسه موجود فيشربوا من نفس اللي من نفس المكان ده فعل محب يعني ما ما ما حبه ظاهر محبه ظاهري قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزعت ثاني مرة هو ففزعت وقلت له يا رسول الله أحرامه لم تأكل منه أحرام نأكلتهم أو بصل يعني قال لا ولكني أناجي من لا تناجي اللي هو جبريل عليه السلام فهيبقى بريحته بصل سيؤذي صاحبه إن الملائكة لا تتأذى أتأذى من ما تأذى آدم تمام يبقى إذن في سؤال يا رسول الله أحرام هو قال لا إذن تم الجواب بكامله على السؤال ثم علل هذا الجواب ليريح قلبه لإن دايما الحكم المعلل يريح النفس نعم. غير الحكم الذي يعني كما يقول العلماء لا معقول المعنى يعني افعل واسكت بالضبط. تمام زي مثلا تقبيل الحجر الأسود وغيره والكلام ده افعل وانت ساكت في ناس يقولك لا أقتنع الأول فلما بيجي العلة مع الحكم بتقول أريح للقلب خلاص أنا عرفت العلة إيه فبالتالي أنا هستجيب خلاص فالنبي عليه, عليه الصلاة والسلام حتى يريح قلبه أم أيله العلة ولم يكتفي بالإيه بالجواب اللي قال قالوا لا ليس بحرام إنك تأكل بصر أو تومي ولكني أناجي ما لا تناجي فماذا كان جوابه أو ماذا كان كلام أبي أيوب بعد هذا بعد ما عرف أن التوم البصل ليس, ليس بحرام قال لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره دا استجابة ده دي الأساطير بقى دي أنا بعتبرها داخلة في باب الأساطير أولاً أعرفه أن الحكم أني أنت كل أنت ليه لأنك أنت لا يوحى إليك لا وبالتالي لن يتأذى منك أحد إلا إذا تأذي أهلك الكلام كل ده أنت أدرى بأهلك أحرار مع بعض تمام؟ لكن أنا أعرف أنه حلال لي بس من أحب لا يطعمه قلبي ما يطوعنيش أكله الله أكبر عن محبة لما قال لا جرم أكره الذي تكره ده سقف المحبة فده هو ده بقى الوفاء اللي أبو أيوب لقطه من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحوار لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذي أحدا صاحبه قط وفاء الصحبة ما أزاش حد أبدا فكيف يأكل بصلا ويؤذي جبريل ما هو ده وفاء نداه في الوفاء ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في باب الوفاء يعني صنع أشياء يعني الإنسان يعني قلبه يعني ينفطر عندما يقرأ هذا ويزداده محبة للنبي عليه الصلاة والسلام فأبو أيوب رأطها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لصاحبه فلم يؤذيه بالطعام المباح فابو أيوب قال برغم أنه مباح أنا أيضاً أخذ اللفتة دي وقول لا جرم ما أكره الذي تكره وده برضو يا شيخنا يمكن بيدل على نفس المعنى الحقيقي بندند عليه من كذا حلقة فكرة إنه هكذا يملك الرجل قلوب أصحابه طبعا طبعا إن يصل ملك القلوب بهذه الصورة إنه هو يقوله كل لكن أنا ما باكلوش عشان كذا فيقوله أنا كمان طالما أنت مش تكلم لن أكله أيضا لن أكله. طبعا ما أنا بقولك يعني, يعني نداء عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء وزك الربونا تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن يعني يمكن أن تتأسى بأفعاله بخلاف غيره من الأنبياء يعني مثلا الذين يقولون عيسى ابن الله مثلا أو عيسى إله عليه السلام طب أنا كيف أتأسى بإله ولا بابن إله ولا بابن إله معرفش أوصله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر وأخذ بالك زي؟ فحسنت الأسوة به ويمكن أن تتأسى به أن, يفعل أن تفعل مثل ما يفعل برغم أنه رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم واختبالك فأنا عايزة أقول ده, ده مثل عالي جدا جدا في الحب نعم. أنا عايزة أقول بمناسبة الوفاء وندى أصحابه معه أيضا وفي نفس الوقت نداه في الوفاء مع أصحابه يعني نعم. هو المسألة مزدوج في مزدوق في حديث, في حديث واحد الحديث ذا في الصحيحين حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم للبارحة إذ دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا وعليه جارية تتوضى وضيئة هي جميلة وتتوضى و... فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر قال فذكرت غيراتك عمر وعمر الخطب كان جالساً قال فل فلما ذكرت غيراتك يا عمر وليت مدبراً عمر الخطاب غيور صيانة العرب وأختبارك إزاي لا يحب أن أن أن يرى أحد حريم حتى صح أن مراته كانت تذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة عارف المدينة كانت أيام عمر الخطاب كده يعني صغير حاجة صغيرة, حاجة صغيرة يعني. فكان يقول لها والله وَاللَّهِ لا تعلمين ما أُرِيدٌ ما يريد إنما ترشد جام غيرة عليها فتقول له امنعني فلا يستطيع مرتبط بنص يعني أخذ ذلك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله تمام فهي عرفة الوجيعة اللي ممكن فبتقول فب... له امنعني لا. الله والله لا, لا لا لا ده غير ده غير عبد الله بن عمر ده انا, أنا بتكلم عن عمر اه انا بقول أنا مخطأ يعني مخطأ شوف تطلب يلا ان شخصيا يعني طبعا اه بيقول لها والله إنك اللي تعلمين ما اريد انا غيوره وانت بتطلعي المزق مش قادر استحمل انك انت تمام أنا. خلاص تقول لي امنعني فيسكت ليه عشان في نص مش مش قادر يخالفه واخد فكان غيورا عمر الخطاب كان غيورا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليتم بكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغار يعني مثلك يغار منه دنت اللي مؤتمل على الأعراض. الله عليه وسلم. أنت المؤتمل على الأعراض يعني كيف كيف يمكن أن يطرأ هل على فكرة؟ أنا أصنع هل أصنع على فكرة. أخبرك. النكتة هنا وفائه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لي عمر غيور وده منام وفي الجنة فيراعي. صدور أصحابه حتى في المنام يعني مش في اليقظة حتى في المنام يقول فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا فده ده ده وفاء نادر شيء طبيعي جدا جدا أن يحصل انفعال من مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرص على ألا يرى امرأته في الجنة وهو رجل يعيش في الدنيا صلى الله عليه فقابله وفاء بوفاء نعم ولذلك حديث سعد بن أبي وقص اللي هو الصحيحين أيضا لما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يتبسم فقلت أضحك الله سنك رسول الله مما تتبسم قال عجبت من هؤلاء كان عنده نسوة من قريش عالية أصواتهن وخبر فلما رأيناك أو سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب دخل وراء الستار فتوجه إليهم إليهن عمر رضي الله عنه وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم إنك فض نعم أو إنك أفض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر والله ما سلك تفجن إلا سلك الشيطان فجاً غير فج يمكن ها يعني عشان وقتنا انتهى هأرجئ مع حضرتك بس إشكال أنت أفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاخد من حضرتك بس التوضيح لهذا الإشكال اللي قد يرد على, على أذهب بعض الناس م. في لقاء مقبل ما شئت مشيئة الله سبحانه وتعالى بشكر فضيلتك على م. هذا الحديث م. الماتع م. م. بشكر حضرتك على حسن الاستماع ولانا لقاء يتجدد بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أترككم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته